سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون من فتاوى, من فتاوى العلماء. حسناً، عليكم نريد نصيحة في التمسك بمنهج السلف الصالح، لأن الفرق كثرت والشر زاد. عليكم بالتمسك بما عليه السلف الصالح، ولكن لن تتمسك بذلك حتى تعرفه، تدرس عقيدة السلف. وهذا الذي يجعل الدولة والعلماء وفقهم الله يقررون عقيدة السلف توحيد في المدارس والمعاهد والكليات وفي المساجد من أجل هذا نعم. الله لكم. هذا السائل يقول هل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تقسيم الناس إلى سلف وجام وحزبي من اتبع السلف فهو سلفي. ومن خالف السلف فسمه ما شئت سمه جامي سمه حزبي سمه اللي تريد من خالف السلف فسمه ما شئت لكن يتبع السلف ماله له واحد وهو السلفي نعم من صلى الفجر في جماعة ثانية هل يصير في ذمة الله كما في الحديث أنت لا تزيد على الحديث ولا تنقص اتبع الحديث نعم الصلاة عليكم يقول السائل احيانا أحس بحركة في دبري ولا أشم ريحا ولا أسمع صوتا هل يعتبر من نواقض الوضوء؟ لا ما يعتبر إلا إذا وجد ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أما الباقي وسواس لا تلتبثينه نعم الله عليكم يقول السائل من هم أهل الميت؟ هل هم اهل ذلك البيت الذي توفي لهم احد فيه ام العم والخال اهل الميت اقاربه اهل الميت ارابته نعم احس الله ليكم ما حكم التدخين والغناء م? ما حكم التدخين والغناء الدخان شيء والغناء شيء كلهم محرم كلاهما حرام نعم احس الله ليكم يقول السائل ما هو حكم الخروج الجهاد في سبيل الله لنصرة إخواننا في سوريا؟ الجهاد من صلاحيات ولي الأمر إذا أقامه ولي الأمر فإنك تنضم اليه أما أن كل واحد يروح جهاد بنفسه ولا مع جماعة المالهم قياده من ولي الأمر فلا تتبعها نعم. أحسن الله عليكم يقول السائل ما حكم الاسبال ما حكم الاسبال الا الاسبال حرام كبيره من كبائر الذنوب ما كان اسفل الكعبين فهو في النار نعم السلام ما حكم تخفيف اللحيه اللحيه ما هي بثقيله يا اخي اللحيه خفيفه جميله ولا تكلفك شيء ف اتركها كما خلقها الله جمالا لك وعضوا من اعضائك فارقه بينك وبين النساء فارقه بينك وبين اليهود والنصارى الذين يحلقون لحاهم علامه الرجوله نعم احسن الله ما حكم التصوير ما حكم التصوير, ها؟ التصوير التصوير يحتاج من يسال عنه بعد الاحاديث الوارده لا يجوز التصوير لذوات الارواح لا يجوز الا لضروره إلا الضرورة التي لابد منها. نعم. حسن الله عليكم. يقول السائل ما حكم استخدام العادة السديه لجتناب الكبائر؟ ما حكم استخدام العادة السديه لجتناب الكبائر؟ المعصية ما تعالج بمعصيه يا أخي؟ ما تعالج المعصية بالمعصيه ما يعالج أي ترك الزنا؟ ما يعالج الزنا بالعاده السرية حرام بحرام النجاسة لا تغسل بالنجاسة عليك بالتوبة والالتزام وغض, وغض البصر وحفظ الفرج وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله نعم أحسن الله عليكم. يقول السائل ما حكم الاستماع لاناشيد التي لا توجد فيها موسيقى واستماع القصائد مهم من ضروره الغناء يكون معه موسيقى الموسيقى شيء اخر الغناء محرم سمها نشيد سمها غناء سمى ما تريد سمها الحان او تلحينات كله له لعب حرام نعم أحسن الله عليكم هل تجوز الصلاه بالحذاء صلاه النعلين سنه اذا كان ليس عليه ما نجاسه ولكن إذا كانت المساجد مثل ما هو العهد الحاضر مفروشة ومنظفة فلا تدخل في النعال لأن هذا يلوثها هذا يلوث المساجد كانت فيما قبل ترابية ما يأثر عليها النعال ولا يأثر عليه فكانت ترابية أما الآن تغير الوضع نعم حسن الله عليكم يقول السائل إذا سئلت عن مسألة في العلم ولا أعلم حكمه فهل أقول الله أعلم أو الله ورسوله أعلم قل الله أعلم قل الله أعلم نعم أحسن الله عليكم يقول السائل هل أقول دعاء الاستفتاح في كل ركعة من صلاة قيام الليل في كل تسليمة في أول كل تسليمة تأتي بالاستفتاح أو في كل ركعه نعم الله عليكم. يقول السائل من كان عنده أرض لم ينوي بيعها ولكن بعد خمس سنوات نوى بيعها فكيف يزكيها يزكيها من نوى من وقت نية البيع إذا مضى عليها سنة بعد نية البيع يزكيها نعم الله عليكم. يقول السائل من أفطر قبل اختصالات المغرب اعتمادا على أذان مؤذن أذن قبل الوقت فهل عليه إعادة هذا اليوم إذا كان المؤذن أذن قبل غروب الشمس وكان الصوم فريضة عليك الإعادة نعم الله عليكم. يقول السائل هل مسائل البدع تعد من أصول الدين مثل طريقة الدعوة او من فروعه ايش هل مسائل, هل مسائل البدع تعد من اصول الدين مثل طريقه الدعوه الى الله كيف مسائل البدع تعد من اصول الدين من قال هذا سائل البدع خلاف الدين كل بدعه ولا لا ليست من الدين نعم احسن الله عليكم يقول السائل ما هو قرن الشيطان قرن الشيطان هو حضور الشيطان عند طلوع الشمس وعند غروبها تطلع بين قرني بين قرني شيطان الله اعلم القرن قد يكون حقيقي وله قرن قد يكون انه شيء اخر الله اعلم نعم الله يقول السائل ما حكم المشاركه في الانتخابات سواء بترشيح نفسي أو التصويت لغيره راجعوا تاريخ الإسلام إذا وجدتم فيها الانتخابات الموجودة الآن فهي مباحة أما إذا لم تجدوا فهي ليست من الإسلام نعم أحسن الله عليكم. يقول السائل ما نصيحة فضيلتكم لطلاب العلم المبتدئين أن يبتدئوا مبتدئين يبتدئون بطلب العلم ولا يأخذوه من فروعه وأعلاه يأخذونه من مبادئه شيئا فشيئا على العلماء يقرؤون على العلماء مبادئ العلم شيئا فشيئا حتى يترقوا فيه نعم. الله لكم يقول السائل بعض الناس ممن يدعي العلم يجوز التصوير بالهاتف فهل هذا صحيح؟ يجوز التصوير بالهاتف تصوير نعم. التصوير لا يجوز سواء بالهاتف أو بغيره بأي وسيلة ما يجوز إلا لضرورة فقط نعم. حسناً وعليكم هل يجوز أكل ذبيحة أهل الكتاب؟ نعم إذا ذبحوها على الطريقة الشرعية لأنهم يذبحون على الطريقة الشرعية إذا ذبحوا على الطريقة الشرعية فالله أباحها لنا نعم. حسناً وعليكم نقول السائل هل الجماعات التي في الساحة كالتبليغ من أهل السنة والجماعة أنا قلت لكم أهل السنة والجماعة من كان على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس بالدعوة كل يقول حتى نشوف منهجه طريقته هل هي منطبقة على منهج الرسول وأصحابه وإلا نقول لا أنت ما منتب على منهج الرسول نعم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول نعم حسن الله عليكم. يقول السائل هل من, ت... هل من تعلم أمور الدين يكون عالما؟ قد يوفقه الله ويصير عالما وقد يتعب ولا يحصل شيء نعم حسن الله عليكم. يقول السائل ما حكم وطء الزوجة في نهار رمضان وهي حائض وما الكفارة الوطء تجب به الكفاره من الحائض او غيرها اذا وطي وهو صائم بطل صيامه وعليه القضاء والتوبه وعليه كفاره الظهار المغلظه عتق رقبه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ولو كانت حائضا هي معذوره لكن أنت من أنت معذور أنت صايم نعم ثم أيضا عليه كفارة وطئ الحائر لأن وطئ الحائر فيه كفارة وهو دينار أو نصفه من الذهب يتصدق به نعم أحسى الله لكم يقول السائل من هم الخوارج؟ الخوارج هم الذين يشقون عصا طاعة ولي أمر المسلمين الذين يشقون عصا الطاعه ويفارقون الجماعة هؤلاء هم الخوارج نعم الله يقول السائل هل تنصحون بالتعدد وبالزواج المبكر في هذا الوقت الذي كثر فيه المطلقات والعوانس والفتن كل على حسب استطاعته وحسب ظروفه الذي يستطيع يعدد ويقوم بالعدل بين الزوجات يعدد والذي لا يستطيع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانه لا يختلف باختلاف الناس واستعدادهم نعم أحسن الله عليكم يقول السائل ما حكم الاسبال اذا لم يخالطه كبرياء ولا خيلاء حرام الاسبال حرام على كل حال كبير من كبائر الذنوب ولكن اذا خالطه مراءات او خلطه كبرياء فهو اشد سر جريمتين جريمة إسbal وجريمة اختيال ووتبيل نعم. احسن الله عليكم يقول السائل ما حكم السواك أثناء الصلاة؟ الصلاة ما فيها سواك. الص... السواك قبل الصلاة. إذا دخل في الصلاة فلا يشتغل بغيرها نعم. احسن الله عليكم يقول السائل ما حكم مشاهدة المباريات؟ لك فيها فائدة. دينية ولا دنيوية إذا كان لك فيها فائدة دينية أو دنيوية لا بس أما إذا كان ما فيها فائدة لا دينية ولا دنيوية إلا لايع الوقت تجنبها وتركها حافظ على وقتك فيما ينفعك نعم. أحسن الله لكم يقول السائل ما الفرق بين الخوارج والبغاة الخوارج ليس لهم تأويل والبغاة كلهم دليل لكن ما فهموه فهموه على غير مقصود تأويل سائر لكن في غير محله وهم أخف من الخوارج نعم الله عليكم. يقول السائل ما هو الجبت والطاغوت الجبت السهر والطاغوت الشيطان نعم الله عليكم. يقول السائل هل الخلاف في مسائل البدع من الخلاف في فروع الدين او في اصوله البدع ما فيها خلاف البدع كل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله اياكم ومحدثات الامور وكل ما يحدث في الدين مما ليس منه فهو بدعه من غير خلاف نعم احسن الله اليكم يقول السائل من صلى صلاه فريضه وبعد نصف ساعه تقريبا تذكر انه لم يقل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فهل يعيد الصلاة أم لا إن كان الوقت قريبا يعود يدخل في التشاهد الأخير وهو جالس ويأتي بالتشهد الأخير ثم يسلم للسهو ويسلم أو يسلم ويسلم للسهو. أما إذا طال الوقت فيعيد الصلاة من أولها نعم أحسن الله لكم يقول السائل هل يصح قول من يقول إذا أردت, أن أتك... إذا أردت أن تتكلم على المخالفين في العقيدة فتكلم على منهجهم فقط ولا تذكر أسماءهم هل قوله صحيح؟ العصل أن تتكلم على منهجهم وتحذر منه وإذا استدعى الأمر ذكر أسمائهم تذكروا لا. صلى الله عليكم. يقول السائل هل وجود الطائف المنصورة يدل على فساد بقية الطوائف؟ على كل حال المخالفة تختلف بعضهم يصير كافر وبعضهم يصير ضال بعضهم يصير عاصي يختلفون حسب المخالفة نعم أحسن الله اليكم يقول السائل في بعض البلد يجوز النظر إلى خطيبته نعم هذا رخصة من الشرع إذا خطبت امرأة أو أردت خطبتها تنظر إليها إما بأن تترصد لها وهي لا تدري وإما بأن تطلب من وليها أن تحضر انت وياها عنده من غير خلوة وتنظر إلى ما يرغبك فيها من وجهها وكفيها نعم يقول السائل إذا أمرني والدي بشيء ثم وقيمة الصلاة فمن أقدم على الأمر. الصلاة. تقدم الصلاة وتقول والدك. تقول والدك الآن حضرت الصلاة بعد الصلاة إن شاء الله. نعم. علشان انه يقتنع. نعم. أحسن الله اليكم يقول السائل بما توصينا يا شيخ بعد ذكر هذا الحديث العظيم. يقوم بالتمسك بمدلول هذا الحديث والإيمان به والعمل به. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل أنا شاب شيعي متسنن ما نصيحتكم الي الحمد لله الذي هداك للسنة عليك بالثبات وعليك بمخالطة أهل السنة وأهل العلم والتواصل معهم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل. من دخل المسجد ولم يصلي تحية المسجد يشرب قائما أم جالسا يقول السائل إذا دخل المسجد وأراد شرب ماء فهل يشرب قائما أم جالسا الأفضل الشرب جالسا وإذا شرب واقفا فهو جائز نعم أحسن الله لكم يقول السائل إذا لم يستطع المريض السجود على وجهه في الفريضة فهل يلزمه وضع يديه؟ لا لا السجود بالجبهه بالجبة فإذا لم يستطع السجود بالجبهه يومي يومي برأسه وهو جالس ويكفي نعم أحسن الله ويقول السائل قراءة آية الكرسي للحائض لا حائض ما تقرأ شيء من القرآن إلا إذا خافت أن تنسى محفظها تقرأه لاجل تثبيته نعم أحسن الله لكم يقول السائل ما حكم صلاه الغائب على الغائب إذا صلى المسلمون على الغائب صل معهم نعم أحسن الله لكم يقول السائل ما حكم الجهاد الواجب الجهاد الواجب جهاد على قسمين واجب عين وواجب كفاية وهو بقيادة ولي الأمر يكون بقيادة ولي الأمر في كل الحالتين نعم عليكم يقول السائل هل تعتبر الفرق الضالة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أخي قلنا لك تختلف في, في ضلالها منهم من هو كافر ومنهم من هو ضال ومنهم من هو عاصي يختلفون نعم عليكم يقول السائل بمن تنصحوننا من العلماء الراسخين الثابتين على منهج السلف الصالح أنا لا أعرف العلماء على شأن عيلك لكن اللي اللي تجد عنده ثقة وعلم تستفيد منه تطلب العلم عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما المقصود بالأمة في هذا الحديث؟ وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة. محمد المصايف تفترق أمة محمد على ثلاث وسبعين فرقة. نعم. أحسن الله لكم يقول السائل أخي يخرج مع جماعة التبليغ وهو متعلم وعنده كتب الفقه فبماذا تنصحه انصحه لا يخرج معهم انصحه لا يخرج معهم وهو متعلم الحمد لله إذا كان عنده رغبة الدعوة إلى الله يدعو إلى الله بدون أنه يخرج مع هؤلاء نعم أحسن الله لكم هل يجوز التحذير من النمام هل يجوز التحذير من النمام تحذير اي نعم إذا عرفت النمام قل لا تغتر بفلان تراه النمام ولا تقبل كلامه وابتعد عنه نعم حسن الله لكم هل يجوز القراءة في التفسير من دون وضوء نعم لا بس نعم حسن الله لكم هل من السنة تقديم من كان على اليمين في الدخول أو الخروج من الباب نعم تقديم الكبير كبر كبر السنة تقديم الكبير الأكبر فلاكبر نعم الله عليكم. يقول السائل ما حكم تعلم علم المنطق من أجل الرد على أهل البدع والأهواء علم المنطق لا خير فيه تعلم الكتاب والسنة فيهما البركة وفيهما الخير